بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدعى كما الطارق أن ندم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر من يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقوم فصل وما هو بالهذي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا تمهل الكافرين أمهلهم رغيدا بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أقرد المضعى فدع له هتاء نحوى <تصفيق> سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونوثرك ليسرى فذكر إن نفعت الذكرا فيذكر من يخشى ويتجنب والأشخى الذي يطلى النار الكبرا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكرتنا ربه فصل